مشروعنا دوم الودوم دام المراسل تحوم من فوق روس تهتوي انت دستور أمتنا يدوم دستور أمتنا يدوم ليه من تسمى هالكيان والناس نادت بالبيان يسلم سمين بالعنى أترج يا فخر الزمان أترج يا حلم القلوب أترج يا ضي الدروب واللي ثبت بجذورها لا ما تلفت للهبوب لا ما من فقروس تهتوي دستورة أمتنا, يدوم, يدوم, دستورة أمتنا يدوم, يدوم دستورة أمتنا يدوم كم دارس عقله لبيب والعلم من قلبه قريب من بين ترتيل وخشوع ومدارسة لفظ غريب كم دارس يا معلاء اسمه وسيته للملاء من فضل قرآن رساء وسط المحبة والغلاء وسط المحبة والغلاء تيل وين رمتنا والخير للي مستعين بالله ثم حفظ الرزين والعز للي ما خلىن قران ربي باليمين والخير للي مست وثم حفظ الرزين والعزل ما أخذن قرآن ربي باليمين قرآن ربي باليمين مشوعنا دوم دام المراسي لا تحرم من فوق روس